مولا يصلي من لا عصرا لا سلمها منها ما بك اغني خطي كل لا يصل محمد سيد الكونين محمد السعيد الكونين والثقالين والفري في الله لم تهزم ولم تهين حتى غادت أمة الإسلام في النجومين لا يصلّي ولا سلّم من نبأنا حابين بإنك غير الخالد كوني بمن لا يصلّي حبيب الله رسول الله امام المرسلين سرعت We're